قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باءسنا الا ان قالوا الا أن قالوا إنا كنا انك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 قال إنك من المنضرين قال فبما أغويني لا أقعد لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما هوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا, إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين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 وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا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 آدم لا يحسنكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما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 وما باءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقف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 قل من حرَّ مَزِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِإِبَادِهِ وَالطِّيبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 هم فيها قالدون فمن أظلم ممن افتوى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا توفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنه وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلو في مِنْهُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَانظُرُوا كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا الدَّارُ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضللون فأتهم عذابا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم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 لقد جاء رسول ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار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 الذين تَخَذُوهُنَّ لَهُ وَلَعِبُوا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَسَاهُمْ كَمَا نَسُو لِقَاءِ يَوْمِهِمْ هَذَا كَمَا نَسُو لِقَاءِ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَدْحَدُونَ ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم منهدا ورحمة هدا ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تؤيله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قل قد جاءت قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاع؟ فيشفع لنا أو نؤذف نعمل. فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ان رَبكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُسِلُّ اللَّيْلَ نَهَارًا يَطْلُبُهُ حَثِيثًا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 فَإِذَا أَقَلَّ السَّحَابَ ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 قال يا قوم ليس بي بظلاله ولكنني رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وأوفح لكم وأوفح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ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 بعد قوم لوحوا وزادكم وزادكم في الخلق بسطه فذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجبتنا لنعبد الله وحده ونضر ما كان يعبد آباؤنا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 ثم يتمها أنتم وأباكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فأجئنه والذين معه برحمتِه. وَقَطَعْنَا ذَا بِرَ الذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ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 وقالوا يا صالح ائسنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أذلتم رسالتي ربي ونفحت لكم ونفحت لكم ولكن لا تحبون النفعحين ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم إنهم أناس يتقهرون فأنجينا وأهله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 وَأَظْهَر كَيْفَ كَانَ عَاثِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا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 من نبي إلا أخذنا أهلها، إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا إلى علاهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. حتى عفوا قالوا قد مس آباءنا الضراو السرا فأخذناهم بغتتهم وهم لا يشعون ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم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 وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ أَبْعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ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 قال فلما ألقوا فلما ألقو سحروا أعين الناس واسترهبهم واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك.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 رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. مكرتموه في المدينة لتخرج منها أهلها. فسوفتعلمون، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم أجمعين. قالوا إننا إلى ربنا مقلبون.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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويزرعك وأالهك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّ نَاقَةَهُمْ قَاهِرٌ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَضَلَّ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُسْتَقِيمِينَ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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَدَلٍ هُمْ بَالِوْهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ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 يقتلون أبناءكم ويفتحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر وأتممنا بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخذفني في قومي وأصلح, وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَقَرَّ مُوسَى صَعِقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى وَأَرْسَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فأريكم دار الفاسقين فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 فلم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا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 ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أقذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا فلما أخذتهم الرجفة فتقال ربي لو شئت قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي أتهلكنا بما فعل السفهاء من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 فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحزم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعذلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسفا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب أن اضرب بعصاك الحجر فانبدثت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم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 وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُنَّ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَا سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ولك الكتاب يأخذون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 الَّذِي يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة, كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم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 أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المغطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرضعون وَلَوْ عَلَيْنَا نَبِّئَ الَّذِي أَثَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ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 إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون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 ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون